بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ضا ربك عبده فذكر جاء اذا نداء اخافيا قال رب اني وهذا العظم من واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عقيلة وكانت موعتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث منان يعقوب وجعله رب رضيا يا زكري جاء وإنا نبتلك بغلام اسمه يحيى لم نجعل, لم نجعل له من قبل سمجيا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِلًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عُوتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدَ غَلَقَتُكَ مِنْ قَبَلُ وَلَمْ تَكُو شَيْئًا قال ربي زعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس سلاسة ليال ثويا فخرج على قومه من المحراب أن سبعوا بكرة يا يحيخ ذي الكتاب بقوة وآتيناه العكم صبيا وحنانا من لدنا وسكانه وكان تقيا وبروا بوالده ولم يكن زبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أعليها مكانا شرقيا فاتخذت تَتَقَاذَفُ عَنِّي دُونَ حِسَابٍ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُعَامًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تقيا قال إنما أنا وصول ربك ليهب لك غلاما ذكيا قال تنا يكون لي غنام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذا قل ربك هو على الجهيين ولنجع له آية للناس ورحمة منا وكان عمرا قضيا فعملته فانتبذت به مكانا فأجاء المخوض إلى جزء النقلة قالت قالت يا ليتني ميت قبر هذا وكنت نسيا سيا فما قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إلك بجزع النخلة تثاقط وعليك رطبا جنيا فكني واصوبي وقلني عينا فإما تَوَينَ مِنَ البَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ نِعْمَ الرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ الرَّحْمَنَ صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَ اليَوْمَ إِنثيا فَأَتَت قومها تحمله قالوا يا مريمنا قد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وما كان تمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا لما كنت وأوصوني وأوصاني بالصلاة والذكاة ما دمت حيا وبررا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك إيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ورده سبحانه إذا فإنما يقول لكم فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَثْمِعْ بِهِمْ وَأَبَصِرْ يَوْمَ يَاتُونَ نَامُ لَكِنِ الْوَالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديخا نبي أنذ قال لأبي يا أبت لما تعبد ما لا يسمع اذْقُل لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ سبعني أهدك صراطا سويا يا أبتنا تعبد الشيطون إن الشيطون كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخوف أن يمستك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت على لأتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجو منك واجرني منيا قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأأتذلكم وأأتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزنهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إثاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا من رحمتنا وجعلنا لهم لسال صدق آليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان وصولا وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا ووابنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في كتاب إسماعيل إن كان صادقا الوعد وكان وثونا نبي او وكان يامر اهله وكان يامر اهله بالصدقه والذكا وكان ان ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً ووفعناه مكاناً عليياً يولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من زدية آدم ومن من ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واشتبيناه إذا تتل عليهم آيات الرحمن خر سجدا وبكيا الله اكبر الله اكبر فاقول من بعدي من خلف نظاء الصغ الشهوات فسوف يلقى منا غيا من تاب إِلَّا مَن ثَبَتَ وَآمَنَ وَأَمِنَ صُوًى لَّأَن فَأَنَّائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ لا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيجا لا يسمعون فيها لغوة إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نترزل إلا بأمن ربك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 ويقول الإنسان أهذا ما ميت لسوف أخرج حياً أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئاً فَوَى رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَأَنَّمَ جُسِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَهَاتِ نَيُّهُمُونَ وامرحمان يعتيا ثم ما نحن اعلم بالذين هم اول بغافدين وان منكم الا والد كان على ربك حت من ثم نلجل الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا وإذا تتل عليهم آياتنا بجنات قال الذين كفروا قال الذين نكَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمَلكَنَا أَقْوَى بِهِم مِّن قَرْنٍ هُمُ أَحْسَنُ أَثَاثًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الظَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدَ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاءَةَ فَسَيَعْلَمُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مكانا وأضعف جدا ويزيد الله الذين اهتدوا هداه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرام الذي كفر باياتنا وقل وقال قران رئت يوما ما ولد الظل ورب امت اخذ كتma ya quoluwana mududa fu معَذ ب mad Wana riouma ya quoluuwa yaati Falonda watta kwazuomendu nillaai a niiyata ya kunuura wonomaza فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضيدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكفرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم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 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّاً يَكَادُ الثَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِذُّ الْجِبَالُ هَدَّا وَتَخِذُّ الْجِبَالُ هَدَّاً دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَمْنَعُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ أَبَدًا نَقْضُ صَوْهُ وَهُوَ عَدَّهُ وَكُلُّهُمْ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 فَإِنَّمَا يَثَرْنَاهُ بِالنَّذِيرِ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّا يُؤْمِنُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ۚۗ أَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ